بسم الله الرحمن الرحيم. طاها ما أزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا من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 لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ على النار هدا فلما يا موسى انني انا ربك فاخلع عنك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما انحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان 119. الساعة آتيا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 118. وما تلك بيمينك يا موسى 119. قال هي عصايا توكأ عليها وأمش بها على ظنمه ولي فيها مآرب أخرى 110. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 111. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 121. كي نسبحك كثيرا 122. ونذكرك كثيرا 123. إنك كنت بنا بصيرا 124. قال قد أوتيت سؤلك ينسا 125. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 Wastanagtu ke diri Nabi, izhabat wa khuk bi ayati, wa la taniyafizkiri, izhaba ila Fir'aun, inna huqra. Fakulah loqulal-layin, lalahu yatthakar atau yakhshah. "Kata Rabbu إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرب. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياهم فقولا إننا رسول ربك. فأتياهم فقولا إننا رسول ربك.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 الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها صبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شدة قلوا ورعوا أنعمكم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 قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا أتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخفه نحن في يوم الزين وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم مات قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا الا تفتروا على الله كذبا 119. يسحتكم بعذابا وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمره بينهم وأسروا النجوا 110. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما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 129. قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم لا تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 124. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا 125. قالوا آمنا برب هارون وموسى قال لا أن آذن لكم إنه لكم كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع النّيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلم النّايونا أشد عذابا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمناه ربنا ليغفر لنا خطايانا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 124. ودعم للصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجريه تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء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 ما يما رزقناكم ولا تطروا فيه ولا تطروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه رضبي فقد هوى وانني لوفاؤ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا نُوسَى قَالَ هُمْ أُلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي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 118. فقضط قبضة من أثر الرسول فنبثتها 119. وكذلك سولت لي نفسي 110. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس 111. وإن لك موعدا لن تخلفه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 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقول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 وكذلك انزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 فسجدوا إلى إبليس أبا، فقل لا يا آدم إن هذا عدور لك ولزوجك، فلا يخرجنك ما من الجنة فتشبع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأن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 وَاصْطَادَ آدَمُ رَبَّهُ فَرَوَى ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى 117. ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى 118. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 119. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني عما وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 126. وكذلك اليوم تنسى 127. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي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 119. لعلك ترضى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه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 Teyna Tuma Filsafh Fila, Walau An Nahlekna Huu Biaghabim Min Qablihi Lafalu, Lafalu Rabbana Lulaa Arsalta Ilaina Rasulan, Fanatbaa Ayatik Min Qabli An Nazzila Wa Nazzah. Qul 129. تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى